qatlun qatlun wa dama wa dama wulmun qatlun Rabb, htekuša raima v ní a, oman v ní a dalgak. Rabb, al-Muslimun بكل ناحية حيالك اللهم إن العبد يمنع رحله فمنع رحالك اللهم إن العبد يمنع رحله فمنع رحالك أصره جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك، أسر جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك، كوسرايفوا هتكو بما فيها ومن فيها دعاءك هدم المساجد واستباحها وقد طلبون زالك هدم المساجد واستباحها وقد طلبون زالك ذبح الأذان على ما أذنها كما سبحوا رجالك لغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك حطم صليب الشرك لا يطفئ بظلمته هلالك رب اسلمون يذبحون بكلنا حياة حيالك اللهم إن العبد يمنع رحله فمنع رحالك ما هم إن العبد يمنع رحله فمنع رحالك أصرب جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك أصرب جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك هتكون سرايفه هتكون سرايفه هتكون سرايف Hate kusarový vobýma, fiha, women, fiha, dárek. Hum, ja, miluna, dárek, a já, a já, a já, a وبحبلك اعتصم وصرب الكفر قطعت حبلك رباه إن هلكوا فمن يعني بموطنهم جلالك رباه إن هلكوا فمن يعني بموطنهم جلالك إنا عيالك ولا تخذ العيالك ربا إن كنت تاركهم وما صنعوا فأمرك ولا لك اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك الله إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك الصرب جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك أصرّ بجند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك هاتكو سرايف هاتكو بما فيها ومن فيها دعاء